بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجدناه أكثر فاتريا إلا الذين آمنوا لهم أجر غير من موت فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم؟